وفي عاد إذ أرسلنا عليهم مرزيح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زالت سياق في قصة قوم لوط وإرسال الله سبحانه وتعالى إليهم ملائكه لاستئصالهم واهلاكهم وقد ذكر الله سبحانه انهم مروا بابراهيم عليه السلام على صوره أضياف وان ابراهيم عليه السلام بش بهم كعادته كرم الظيافة، وقدم لهم قدم لهم الطعام والقراء، لكنهم ملائكه لا يأكلون الطعام، فأوجس منهم خيفة، فطمعنوا وقالوا لا تخف قالوا لا تخف <تصفيق> فأمنوه من جانبهم فهذا فيه أن من رأى على أحد خوفا منه أنه يطمئنه ولا يتركه خائفا ولا يجوز ترويع المسلم وزادوا على تأمينه بشروه بغلام وكان لا يولد له فقد بلغ سنا متقدمة وهو لا يولد له وامراته أيضا كبيرة السن عجوز وأيضا هي عقيم من الأصل ولا تصلح للاستيلات لل ولكن قدرة الله جل وعلا لا يستعصي عليها شيء وبشروه بأولام عليمه وإسحاب عليه الصلاة والسلام ومن وراء إسحاق يعقوب وكانوا من قبل بشروه بإسماعيل بغلام حليم وتعجبت امرأته من حصول الغلام من زوجين لا يتصور منهم الإنجاب من ناحيه الكبر ومن ناحيه العقم قالت عجوز عقيم فالملائكه قالوا كذلك قال ربك الله لا يعجزه شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون إنه هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء ما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم إن إبراهيم عليه السلام توجه إليهم لمطمعاً وجاءته البشرى توجه إليهم يسألهم أين وجهتهم وعلم أنهم رسل على فما خطبكم أن ما هو شأنكم أيها المرسلون علم أنهم رسل وأنهم يحملون رسالة من الله جل وعلا فأين يتوجهون فأخبروه أنهم أرسلهم الله إلى قوم مجرمين، وهم قوم لوط. وفي الآية الأخرى لا ارسلنا أرسلنا إلى قوم لوط وكانوا أمة يأتون الفاحشة، التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وهي انهم ياتون الذكران والعياذ بالله ويدعون النساء وهذه جريمه شنيعه ولهذا سموهم مجرمين جريمه شنيعه وحادثه فظيعه معاكسه للفطره التي فطر الله الخليقة عليها فإن الذكران إنما يأتون الإناث ولا يأتون الذكران هذه الفطرة أما هؤلاء فعاكسوا الفطرة يأتون الذكران من العالم تدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولهذا وصفوهم بأنهم مجرمون إذن نرسلنا أرسلنا الله جل وعلا إلى قوم مجرمين لأي شيء لنرسل عليهم حجارة من طين حجارة من طين مسومة يعني معلمة, معلمة قيل على كل حجر اسم صاحبه سومة عند ربك أي من عند الله سبحانه وتعالى لم تأتي من قبل مخلوق وإنما جاءت من قبل الله عقوبة لهم وغضبا عليهم وليست من عند الملائكه وانما هي من عند الله الذي لا يرد امره سبحانه وتعالى ولا يعقب على قضائه من عند الله اذا صار من عند الله لا أحد لا احد يتدخل ومع ذلك فان ابراهيم عليه السلام لحلمه وعطفه صار يجادلهم في قوم لوط ويقول إن فيهم لوطا يعني كيف تهلكونهم وفيهم لوط وأهل بيته قالوا نحن أعلم بما فيها لننجيينه وأهله إلا امرأته إلا امرأته كانت من الغابرين وذلك أن امراته كانت كافرة كانت على دين قومها وكانت وكانت تساعدهم على فعل اللواط والعياذ بالله فلذلك لما رأت هؤلاء الأضياف الحسان حسان الوجوه الشباب جهبت وأخبرت قومها فجاءوا كما في الايات الاخرى لما علموا ان ابراهيم عليه السلام عنده هؤلاء الفتيه الشباب الحسان جاءوا يراودونه ولقد راودوه عن ضيفه يريدون فعل الفاحشه بهم الا من تمام الابتلاء والامتحان يريدون فعل الفاحشه بهؤلاء الاضياء وجاء اهل المدينه يستبشرون هذا من الإغراء والعياذ بالله ومن الاستدراج قال إن هؤلاء ضيفي ودافع عنهم انهم في ضيافتي إن هؤلاء ضيفي فلا تصلحهم من عادة من عادة أهل الكرم والشهامة أنهم يحمون من نزل بهم ويدافعون عنهم واتقوا الله ولا تخذون عند ذلك جبريل عليه السلام ضربهم بطرف جناحه فطمس الله عيونهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم ضربهم بطرف جناحه فخطفت ابصارهم والعياذ بالله هذا اول عذاب الله ثم امنوا لوطا عليه السلام فقالوا له اشري باهلك بقطع من الليل يعني يعزلهم عن, عن هذه الامه الخبيثه لأن يصيبها يصيبهم ما أصاب أجل بيالك بقطع من الليل واتبع أدبارهم يعني كن في آخرهم لئلا يتخلف منهم أحد وهكذا عادت القائد أنه يكون في آخر القافلة يتفقد كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغزوات يكون في آخر الركض يتفقد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد لأنه لو التفت لأصابهما أصابهم وامضوا حيث تؤمرون فنفذ لوط عليه السلام ما أمر به وخرج بأهله ومعه امرأته فلما سمعت الوجبة والضربة والعياذ بالله التفتت فأصابها ما أصابها ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتت إنه مصيبها ما أصابهم فنفذ نبي الله لوط عليه السلام ما امر به وخرج بأهله قطعا من الليل ومضى بهم ثم إن الله أنزل بهم عقوبته لما خرج نبي الله ومن معه من المؤمنين اوقع الله العقوبة بهم وهذا كما في قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فإذا نجلت العقوبة فإن الله ينجي المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونجيهم الله عز وجل من الرسل وأتباعهم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولوط عليه السلام كان ينهى عن المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فنجاه الله وقومه وأهله لنرسل عليهم حجارة من طين حجارة من طين محمن عليه في نار جهنم ومعلم بالأعلام مسوم لا يتخلف منه شيء فأخرجنا من كان فيها يقول الله جل وعلا فاخرجنا من كان فيها في القرية من المؤمنين وهم لوط وأهله أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو لوط وأهله بيته والمراد ببيت من يعني أهل, أهل بيت من المسلمين ولماذا قال في الأول اخرجنا من كان فيها من المؤمنين وفي الآية التي بعدها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الجواب أن المؤمن كل مؤمن فهو مسلم كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم يكون مؤمنا فالمنافق يقال له مسلم ولكن لا يقال أنه مؤمن والمؤمن قد يكون قوي الإيمان كامل الإيمان قد يكون ضعيف الإيمان لكن معه من الإيمان ما يصحح إسلامه فلو ولو كان الإيمان ضعيفا ولو كان مثقال ذرة فإن صاحبه يسمى مؤمنا لكن ناقص الإيمان والإيمان والإسلام كما ذكر العلماء إسماني اذا اجتمع افترقا يعني صار لكل واحد معنى. وإذا افترق اجتمع فإذا ذكر الإسلام والإيمان صار الإسلام عبارة عن الأعمال الظاهرة والإيمان عبارة عن الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقلب والإسلام علانية إذا اجتمع ولا بد من اجتماعهما. لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، ف... فيقوم بالاركان بالأركان الإسلام الخمسة، ويعتقد بقلبه أركان الإيمان الستة. لا بد من هذا، لا بد من اجتماعهما في المسلم صحيح الإسلام. أما إذا انفرد الإسلام وليس معه إيمان، فهذا لا ينفعه في الآخرة، ينفعه في الدنيا. يعامل معاملة المسلم ويحقن دمه وماله ناس في الاخره يكون من اهل النار كالمنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله دل على انه لا بد من اجتماع الاسلام والايمان ولهذا قال العلماء الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا من كان مؤمنا لا بد من اجتماعه ولا يكفي أحدهما عن الآخر ولهذا قال فما فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وصفهم الله بالإيمان أولا ثم وصفهم بالإسلام لأن كل مؤمن فهو فهو مسلم وليس في الآية حجه لمن يرون أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وأن كل مسلم فهو مؤمن لا ليس كل مسلم مؤمنا إنما العكس هو الصحيح أن كل مؤمن فهو مسلم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ثم قالوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم بعد إهلاكهم جعل الله قريتهم قائمة جعلها الله قائمة على طريق الذاهبين يرونها، اللي يرونها وإنها لبسبيل وإنهما لبسبيل مقيم لبسبيل مقيم يمر بها الناس في أسفارهم قائمة قرية تسمى قرية أو لأجل العبرة والعظة لأجل العبرة والعظة أبقاها الله جل وعلا آية يعني علامة علامة على على انتقام الله من المجرمين وكل ما مر بها فإنه يعرف ويتذكر ويتعظ بما أحل الله بأهلي هذه القرية عرفنا فيها آية أي علامة وموعظة لمن يعتبر كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا يبقيها الله سبحانه وتعالى آثار المعذبين يبقيها الله عبرة لمن يأتي بعدهم تركنا فيها ايه لمن للذين يخافون اما الذين لا يخافون ويعتبرون هذه آل من السياحه فقط ويمتعون انظارهم بها فهؤلاء لا يخافون العذاب الاليم انما اهل الايمان اذا رأوها خافوا ان يحل بهم مثل ما حل باولئك فيتجنبون طريقهم فهؤلاء هم الذين ينتفعون من هذه الآثار إذا رأوها اعتبروا بها وزادتهم ايمانا ويقينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى فالنظر في الآثار والسير في الأرض إنما هو للعبرة والعظة وليس للنزهة فقط وعدم الالتفات إلى ما فيها من آيات الله سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم هذا فيه تنبيه عظيم على أن الآثار الماضية إنما ينظر إليها نظرة اعتبار خصوصاً آثار الكفار نظرة اعتبار ونظرة اتعام تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ثم قال جل وعلا وفي موسى أي وتركنا أيضاً في موسى عليه السلام وفي قصته مع فرعون وما حصل لفرعون من الهلاك والغرق آية أيضا وفي موسى أي في موسى آية كما في كما في ديار قوم لوط آية وعبرة كذلك. في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وفرعون هو ملك مصر من القبط. فرعون ملك مصر من القبط. قالوا له فرعون ويقال لملوك مصر القدامى يقال لهم الفراعنة فليس فرعون اسم شخص معين وإنما هو لقب لمن ملك مصر من الاقدمين قالوا لهم الفراعين كما أن من ملك الروم يقال له هرقل ملك الروم والقيصر قياصره هذه القاب للملوك والتبابعه قوم تبع كلها القاب لملوك الارض إذا أرسلناه إلى فرعون موسى بن عمران عليه السلام وهو من بني إسرائيل أرسله الله إلى فرعون وكان فرعون جبارا عاتيا ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ومع عتوه وجبروته وادعاءه للربوبية كان ظالما جباراً يعذب بني إسرائيل ويتخذهم خدماً للقبط, يتخذهم خدماً للقبط ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم يفتك بهم شر ويستجلهم مع انهم من ذريه اسرائيل نبي الله ذريه ابراهيم عليه السلام ولكن تسلط عليهم بجبروته وقوته فاستخدمهم في اخس الحرف ويقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم من اجل ان يضعفهم ولا يستطيعون مقاومته وقيل إنه يقتل ابناءهم لأنه يخشى أن يظهر منهم من يقاومه أو أنه علم أنه سيبعث منهم نبي فيقتل أبناءهم من أجل أن يقضي على هذا النبي ولا يخرج المهم أنه متسلط جبار ولهذا جاءه موسى فأنكر عليه ادعاءه الربوبيه وامره ان يعبد الله عز وجل وان يشكره على ما اعطاه وان يرفع ايضا القهر والجبروت عن بني اسرائيل المستضعفين ارسله الله بالمهمتين مهمه الدعوه الى التوحيد والايمان ومهمة رفع الظلم عن المظلومين لارسلناه الى فرعون بسلطان يعني بحجه السلطان المراد به الحجه والمعجزه والبرهان كل نبي له برهان يدل على نبوته له برهان يدل على نبوته ولا كان كل يدعي النبوه ولكن لا بد من البرهان على نبوته الله أعطى موسى البرهان الدال على أنه رسول من عند الله آتاه تسع آيات كما ذكر سبحانه وتعالى اليد يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير برص ويلقي العصا التي معه تنقلب إلى حيه فهذه من المعجزات العظيمة التي قابل بها موسى فرعون فألقى عصاو فإذا هي شعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لما قال له فرعون إن كنت قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادق فرعون تحدى موسى يقول ها لا معك فألقى عصامها إذا يذعبان مبين العصى الجامده الخشبة صارت حية لحما ودما في لحظة واحدة قدرة الله سبحانه وتعالى وأدخل يده وهي عادية ثم أخرجها وهي بيضة في الشمس هذه معجزه من صنع الله سبحانه وتعالى وليست من صنيع موسى ولا من صنيع البشر ولهذا لما راوها السحره امنوا لما راوا هذه الايه امنوا لأنهم اهل العلم واهل الصنع علموا ان هذا ما هو السحر ان هذا ليس من صنع البشر وانما هو من صنع الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فتولى بركنه ما نفع فيه السلطان المبين والحجة القاهرة ما نفعت فيه والعياذ بالله مع أنه عرف أن موسى من عند الله وأن رسالته من عند الله لكن من باب المكابرة والعناد وإرادة يبقى على ملكه يظن انه لو اطاع موسى لتحول من ملكه مع انه لو اطاع موسى لزاده الله عزا ورفعه فزاده الله عزا ورفعه في الدنيا والاخره لكن يظن انه ان اامن بموسى فانه سيفقد ملكه وجبروته مع ما يمليه عليه الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أكذا يقول من باب المجابهة والمكابرة وإلا فهو يعلم أن موسى رسول من عند الله ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصائد وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا قال تعالى وجحدوا بها يعني بالآيات والبراهيم واستيقنتها أنفسهم هم في قرارة أنفسهم يستيقنون بأنها آيات من عند الله لكن من باب المكابرة تظاهروا بالإنكار فتولى بركنه بركنه أي بجانبه كما في قوله تعالى نأى بجانبه فتولى بركنه أي بجانبه ثاني عبثه بعض الناس يتكبر ويصد عن يصد عن الدعوة وعن القبول يصد تكبرا وعنادا والعياذ بالله وغطرسه يتولى بركنه يعني بنفسه وجسمه واعرض عن موسى عليه السلام ولم يلتفت اليه ولم يستقبله وقيل تولى بركنه يعني بقوته وقومه وسلطته ظانا انهم سينفعونه ما عنده من الجنود وما عنده من القوة يظن أنهم سيمنعونه و... وأنهم سيدافعون عنه متولى بركنه وقال عن موسى عليه السلام رسول الله كليم الله ساحر استعمل السحر لأنهم اعتادوهم على السحر عنده السحرة وظن أن موسى ساحرا او ادعى ولا ما ظن لانه يعلم ان موسى ليس ساحرا ولكن هذا من باب التمويه على الناس من باب التمويه على الناس اجئتنا لتخرجنا من عرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله هذا من باب التمويه على الناس والله يعلم ان هذا ليس بسحر قال ساحر او مجنون او انه ما له عقل اما انه يستعمل السحر واما انه ما له عقل ويجيب اشياء ما ما هي بلائقه لان المجنون ما يحكم تصرفاته ولا اقواله ولا افعاله فوصف موسى بالجنون الذي يتخبط صاحبه من غير فكر وكلمة أو قيل إنها للتنوع والشك فلا يدري هل هو ساحر ولا مجنون وقيل إنها بمعنى الواو ساحر ومجنون معنى يعني وصفه بصفتين صفة السحر وصفة الجنون وهكذا أعداء الرسل يصفونهم ب... ب... بالسحر أو بالجنون أو بإرادة التعالي على الناس إلى آخر ما قالوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون فالله جل وعلا عاقبه أشد العقوبة لما أعرض وتكبر ولم يقبل هدى الله سبحانه وتعالى والله ذكر في الآيات الأخرى ما جرى بين موسى وبين فرعون وقومه من الجولات العظيمة التي يظهر فيها الحق في كل موقف وفي كل مشهد فلم ينفع ذلك ولم يجد فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده خذهم الله بالعذاب خذهم الله بالعذاب اخذناه فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده الذي تكبر بهم واعجب بهم خذهم الله معه ولم يقدروا على أن يدفعوا عن أنفسهم فنبذناهم في اليم يعني في البحر وأغرقهم الله جميعاً عن اخرها وهو مليم فنبذناهم في اليم وهو مليم يعني آثم بما يلام عليه مليم آثم بما يلام عليه من الكفر ومعصية الرسول والاستكبار في الأرض فأخذناه وجنوده فنبذناه فنبذناهم في اليم أي في البحر وقصة اغراقهم أجملها الله في هذه الآية لكنه مفصل في آية اخرى أن موسى لما جادل فرعون في عدة مواقف ولم يقبل فرعون أمر الله موسى عليه السلام أن, أن يخرج ببني إسرائيل أن يخرج ببني إسرائيل وأخبره أن فرعون سيتبعهم أن فرعون سيتبعهم أن أسر بعبادي إنكم متبعون فلما علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل من مصر غضب تغيظ فجمع جموعه وأرسل في المدائن حاشرين وأرسل ان هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون اجتمعوا عليه فخرج بهم في طلب موسى وبني إسرائيل فادركوهم عند البحر أدركوا موسى وبني إسرائيل عند البحر فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر من أمامنا والعدو من خلفنا وإن نره قال موسى عليه السلام كلا يعني لا ندرك ابدا إن معي ربي فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فتجمد البحر ضربه بعصاه فتجمد وقام جبالا من الماء الجامد وصار شوارع بعدد بني إسرائيل الأسباب الاثنين عشر مثل القبائل عند العرب كل كل سبط له طريق من أجل أنهم يتزاحمون كل فرق كالطود العظيم فصار شوارع جامدة لا تخاف دركا ولا تخشى فدخلوا وساروا معها الشوارع آمنين مطمئنين ولما تكامل خروجهم دخل فرعون وجنوده في أثرهم فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر اطبقه الله عليهم وعاد كما كان عاد بحرا هائجا والعياذ بالله فغرقوا عن اخرهم وبنوا اسرائيل ينظرون اليهم لتقر عيونهم باهلاك عدوهم وهم ينظرون اليهم فنصر الله موسى وقومه وكان هذا في يوم عاشوراء اليوم يوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عاشوراء وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين قال الله جل وعلا له الان الآن يعني تؤمن الآن لما شاهدت الموت هذا ما هو بالتوبة ولا هو فقد وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك أنجى الله جثته وألقاه على جانب البحر حتى ينظروا إليه ويعرفون أنه هلك يقولون أنه راح هنا ولا هنا تكون لمن خلفك ايه عرفوا انه هذا الخبير لئلا يقول قائل انه ما غرق وانما ذهب إلى كذا او كذا هذا معنى قوله فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم واليم هو البحر وهو مليم يعني آثم بما يلام عليه والعياذ بالله مات على كفره وعلى عناده وجبروته وتكبره وما نفعته الجنود والأعوان والملك والسلطان ما نفعه شيء من ذلك ثم قال جل وعلا وفي عاد يعني وفي قوم عاد آية أيضا أي علامة على قدرة الله وموعظه للمؤمنين وعاد هي القبيلة العظيمة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في, الأحقاف في بلاد الاحقاف وكانت دولة قوية وتسكن في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكانوا اقوياء إلى زادكم في الخلق بسطة فهم أقوياء الأجسام اغتروا بقوتهم بعث الله إليهم نبيه هودا عليه السلام أدعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد وترك الشرك لكنهم قالوا من أشد منا قوة لما خوفهم بالعذاب قالوا من أشد منا قوة وفي الآية الأخرى وما نحن بمعذبين سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وفي الآية الأخرى من أشد منا قوه من اليد يقدر علينا إنها أقوية ما استطيعنا أحد فماذا كانت النتيجة أرسل الله عليهم الريح هل اقوى ارسل الله عليهم الريح اللطيفه ليه الريح اللطيفه اللي ما ترى ولا ارسلها عليهم ارسلنا عليهم الريح العقيم التي لا تنتج لا تنتج شيئا ولا تلقح لا تلقطح الاشجار ولا تلقح السحاب ولا عقيم لا تفيد شيئا وهم يقولون منا اشد منا قوه اهلكهم الله بالريح وهذه الريح شديده تنزع الناس تنزعهم في الجو هؤلاء الاقوياء الريح اقوى منهم تنزعهم من الأرض إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق اعناقهم كاعجاز نخل قاويه فأعجاز نخل منقعر وين قوتهم؟ أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وجنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وين جنودهم؟ أمام جنود الله عز وجل إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما أتذر من شيء أتت عليه يعني مرت عليه إلا جعلته كالرميم الرميم المتفكت الاشياء القوية الجباره تصبح متفتته كالرميم من هذه الريح والعياذ بالله ريح عاتيه ولما راوها مقبله استقبل وديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا سحاب هذا وفرحوا هذا سحاب لانهم كانوا بحاجه الى المطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ابقى الله مساكنهم عبرة للمعتبرين إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرا وفي ثمود قبيله ثمود وهم الامه التي تسكن في وادي القرى على طريق الشام بين بين والشام على في وادي القرى تسمى الان العلا الى دلعله وكانوا ينحتون الجبال الجبل العظيم ينحتون ويخلونه شجره خلونه دار مسكة الصخور ينحتونها وينقشونها والآن موجودة الآن موجودة ببيوتها ونقوشها بارزة للعيان لأجل العبرة لأجل يعتبر الناس لذلك هذه مساكن ثمود وكانت بلاد زراعيه أيضا تتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وعيون وكنوز ومقام كريم تتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم هذه بلاد خصبة فيها المزارع العظيمه والانتاج وفيها المساكن التي يتخذون من سهول الأرض قصور وينحتون الجبال بيوتا امه يعني قوية قوة مادية هائلة فاشركوا بالله وعبدوا غير الله جل وعلا فأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام أدعاهم إلى الله طلبوا منه آية أخرج الله لهم ناقه ناقه عظيمه تشرب الماء في يوم يعني قسم الله بينها وبينهم الماء فلهم يوم يقتون وللناقه يوم تشرب وتسقيهم اللبن تسقيهم اللبن كل الأمة كل القبيله تشرب من لبن هذه الناقه من ايات الله عز وجل لما طلبوا منه الآية المعجزة أخرج الله لهم هذه الناقة العظيمة فآل بهم الأمر إلى أن عثوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيذنا إن كنت من المرسلين تهددوه هددوه وقالوا أنت توعدنا بعذاب هاتف الله جل وعلا قال لنبيه صالح يبلغهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب ثلاثه ايام فلما انتهى اليوم الثالث ارسل الله عليهم الصاعقه والعياذ بالله صاعقه صيحه قطعت قلوبهم في اجوافهم عن اخرهم صيحه واحده ما هي الصيحات انا عليهم صيحه واحده صاعقه والعياذ بالله اخذتهم الصاعقه وهم ينظرون وهي صيحه الملك الذي امره الله جل وعلا ان يصيح بهم نارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر من عاده العرب انهم يجعلون حظايا من الهشيم ومن الشجر اليابس للدواب هشيم يتكسر هذه الامه اصبحت هشيما والعياذ بالله كهشيم المحتضر على إثر هذه الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وفي الآية الأخرى أخذتهم الصيحة وهي الصاعقة فهلكوا عن آخرهم ونجى الله صالحا و... ومن آمن به من هذا العذاب وهم ينظرون ما يستطيعون يتخلصون انفسهم ينظرون الصاعقة لما نزلت بهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منها قلتهم الصاعقة وهم ينظون فما استطاعوا من قيام ما استطاعوا أن يقاوموا هذه الصاعقة وأن يثبتوا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بغيرهم ما أحد نصرهم واعانهم لا هم في أنفسهم استطاعوا ولا أحد اعانهم لينجيهم من هذه الصاعقة والعياذ بالله فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين لا هم الذين أنقذوا أنفسهم ولم ينقذهم غيرهم ولم ينجدهم غيرهم وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل لأن نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام قوم نوح من قبل أي قبل هذه الأمم إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل وذلك أن قوم نوح كانوا يعبدون الله عز وجل كانوا على التوحيد كانوا على التوحيد وعلى دين أبيهم آدم عليه السلام لكن حدث أن رجال صالحين وعلماء منهم ماتوا في عام واحد وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس اسماء رجال صالحين ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم حزنا شديدا فجاءهم إبليس عدو الله وأمل عليهم أن يصوروا صور هؤلاء الصالحين ويعلقوها من أجل إذا رأوها تذكروا أحوالهم فنشطوا على العبادة جاءهم من طريق النصيحة جاءهم عدو الله من طريق النصيحة فعملوا بهذه الخطة الشيطانية وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم من باب محبتهم و وتسمى الذكريات الآن يتخذون صور يقولون هذه ذكريات هذا مثل ما عمل قوم نوح صوروا هذه الصور للذكريات تذكرون بها أحوالهم فلما علقوها بذرة فيهم إبليس بذرت الوثنين لكن الجيل الذي عملوا هذا العمل الذين عملوا هذا العمل فيهم علماء وفيهم مؤمنون ولا استطاع أنه يدرك منهم إلا أنهم صوروا الصور فقط لكن بقوا على الدين وعلى التوحيد وعلى العلم لأن فيهم علماء فلما هلك هذا الجيل هلك العلماء وبقي الجهال جاءهم إبليس وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله عز وجل ومن ذلك حدث الشرك في الأرض هذا أول ما حدث الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين على قوم نوح فالغلو في الصالحين الى الشرك والعياذ بالله ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والقبور لأن هذا يوسيله إلى الشرك كما حصل لقوم نوح فأرسل الله إليهم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله فلم يفد ولم يؤمن معه إلا قليل كما قال الله جل وعلا ثم أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن صبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وأمره بصنع بصناعة السفينة من الخشب فصنع السفينة بأمر الله وكانوا يمرون عليه ويصنع السفينة ويسخرون منه يضحكون منه. قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فلما تم أمر الله جل وعلا لما تم أمر الله وانتهى أجلهم حل بهم العذاب لأي نوع؟ بالماء الغرق طوفان فجر الله عليهم الأرض عيون وأنزل الماء من السماء والتقى الماء من السماء والأرض عليهم وغطى رؤوس الجبال حتى هلكوا عن آخره ولم ينجوا إلا من ركب في السفينة مع رسول الله ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قص الله هذه هذه القصص عن هذه الأمم للعبرة والعظة ليسلي نبيه محمدا. صلى الله عليه وسلم في ان قومك لن يعجز الله عز وجل قومك الذين استكبروا واستهزعوا بك وسخروا منك سبيلهم سبيل هؤلاء إن لم يؤمنوا بالله عز وجل والله جل وعلا يقص على نبيه في القرآن الكريم من قصص الأولين وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك فهذا تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وعبره للمؤمنين إلى يوم القيامة أن يعتبروا لأحوال هذه الأمم وما جرى لها من النكبات والعقوبات إذا لم يؤمنوا برسلهم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين السراطة المستقيم ويهبتنا عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم في تعريف الإيمان إن الإيمان قول عمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان هو قول اللسان هو عمل اللسان عمل اللسان بالقول نعم وعمل القلب بالخشيه والخوف والمحبه والرجع هذا عمل القلب وعمل الجوارح بالصلاه والصيام والجهاد وال... نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل صحيح أن ما كان عذاب قوم لوط هو ما يسمى اليوم بالبحر الميت وإذا كان كذلك فما الحكم في العلاج بالطين المحاط بذلك البحر؟ يقال إنه هو الله عالم سم بحر لوط البحر الميت الله عالم نعم صل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما معنى الخيانة التي وقعت فيها امرأة لوط؟ وامرأة نوح التي قال الله جل وعلا عنهما فخانتاهما خانتاهما في الدين خانتهما في الدين لا في العرض لأنه لا يمكن أن تكون زوجة نبي من الأنبياء خائنة في عرضها أبدا وإنما الخيانة في الدين بقيت على الكفر نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل هل كان قوم لوط على الشرك وهل دعاهم لوط عليه السلام إلى التوحيد؟ يقول هل كان قوم لوط على الشرك وهل دعاهم لوط الى التوحيد في عموم قوله تعالى وما أرسلنا, من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يدخل في هذا قوم لوط انه دعاهم الى التوحيد لان الله قال ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون لكنهم ذكر عنهم هذه الجريمة لأنهم انفردوا بها. أما الشرك كان واقعا فيهم وفي غيرهم. نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل هناك فخر في الاحتفاظ بحضارة الأمم الهالكة وجعل المتاحف والمجسمات لملوكهم وأدواتهم وغير ذلك؟ لا يجوز هذا. لا يجوز العناية بآثار الكفر الكفرة. خصوصا ما له علاقه بعباده غير الله كالاصنام لا يجوز البحث عن هذا هذا لا يجوز عنه لانه بعث للوثنيه ولئن كان الجيل الحاضر عندهم ايمان وعندهم علم ياتي جيل اخر فيما بعد الشيطان حاضر الشيطان حاضر هو الذي املى على على عمرو بن لحي الوالي على أهل مكة املى عليه انه يحفر الأوثان التي انطمرت تحت الأرض ويخرجها ويوزعها على القبائل ففعل هذا وحدث الشرك في أهل الحجاز وتركوا ملة إبراهيم بسبب هذا بسبب الأصنام التي وزعت عليهم و. الشيطان دائما موجود وحاضر. الا يجوز العناية بآثار الكفر وآثار الشرك. نعم. تجميعها ونعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل. والنبي صلى الله عليه وسلم أتلف الأصنام، أتلفها وحطمها وأحرقها. كيف ننبت عناها وننميها و... وننمقها و... ونجعلها مزار؟ لا يجوز. نعم. سمعت الوالد يقول السائل ما المراد بقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتهن اطهر لكم بورود معنى باطن لهذه الايه بناته يعني نساء الامه لان لان نساء الامه بنات لوط عليه السلام كما في قوله تعالى كما قال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله لا في الآية الأخرى وأزواجه أمهاتهم وفي أمهاته قراءة وهو ابوه فالنبي هو أب لقومه من ناحية الملة والدين فبناته نساء أمته نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل لهذا قال لهم في الآية الأخرى تأتون الذكران من العالمين تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فمثل هؤلاء بناتي يعني أزواجكم لأنهم بنات لنبي الله. نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما معنى قول الله جل وعلا عن فرعون ويستحيي نساءهم يبقين، يستحيين يعني يبقين ما يقتلن؟ نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل تشرع زيارته بقاع المعذبين للاعتبار استدلالا بقوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعطلون وما هو الادب الشرعي في زياره بقاء المعذبين اما قصدها والسهر اليها فلا يجوز واما اذا مر بها في طريقه فلا باس ان يدخلها بشرط ان يكون باكيا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم فإذا مر بها في طريقه وهو ذاهب إلى غيرهم فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار، أما انه يسافر لها ويقصدها فلا. نعم. صلى الله عليه وسلم أتى الوالد يقول السائل نجد كثيرا من الناس يتسمون بأسماء الأنبياء إلا اسم لوط عليه السلام فما حكم من تسمى بهذا الاسم؟ لا بأس. لا بأس بذلك من اللي منع منه؟ نعم. بسم الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في حد اللوطي هل يضرب بالسيف أم يرمى بالحجر أم يقذف من أعلى شاهق في البلد الراجح والله أعلم أنه يقتل بالسيف أنه يقتل بالسيف نعم بسم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل أحد طلاب العلم يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي فرعون لأن المؤد يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي جثة فرعون، لأن المؤرخين كابن الآثير وابن بطوطه لم يذكروا ذلك. فهل هذا صحيح؟ ومن قال أن الجثة فرعون؟ أنت ما تبيتون أن فرعون؟ من قال هذا؟ هل أصلًا الجثة هي جثة فرعون؟ نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز لنا في مصر الذهاب للمناطق التي توجد بها أثار الفراعنة؟ لمشاهدتها ونحو ذلك بدون سفر إذا كانت في بلدكم تمرون بها تعتبرون بها لا بس أما الصغر لها هنا أصلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل معنى قوله تعالى لمن خلفك آية عام في كل من جاء من الأمم أم هو خاص بقومه لأن بعض الناس يستدل بذلك على بقاء جثة فرعون إلى يومنا هذا لا دليل على هذا لمن خلفك يعني من القوم لألا لأ لأ لا يقولوا أنه ما غرق مع قومه الله أظهر جثته لأجل أن يروها ويعلموا أنه قد غرق وانقطع نعم شكرا لكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الإقامة والاستقرار في الأرض التي قد عذب أهلها مثل بلاد الأحقاف لا يجوز هذا البلاد موطن العذاب موطن العذاب لا يدخل ولا يستقر فيه وإنما يمر مرورا أما البلاد البلاد لا بس إنها تبسكت ولذلك الأرض كلها معمورة الآن فالبلاد اللي فيها نفع وفيها زراعه وفيها معاذن لا بس إنما موطن العذاب الذي نزل فيه العذاب هذا يتجنب نعم. أصلي لكم الوالد يقول السائل يقال بأن فرعون وهامان كان من أهل الشيجر وقد هرب إلى مصر ثم تدرج في السلطة حتى وصل إلى الملك. فهل هذا صحيح؟ أسألوا هل الشيجر؟ أنا ما أدري. نعم. الله الوالد يقول السائل. ذكرتم أنه لا يجوز المرور بآثار الكفار إلا للعظه والاعتبار فماذا عن آثار الصالحين فهل يجوز الذهاب إليها لمزها مثل آثار الدرعية لا هذا من الغلو لا يسافر إليها ولا تقصد لا تقصد لهذا لأن آثار الصالحين شد خطر على التوحيد أن تعلق بها القلوب بها. ألا ينبغي هذا نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض أهل السير إن عمرو بن لحي كان ممن يحب الخير وأتى بالأصنام من أرض الشام اعتقادا منه واستحسانا إلى قومه فهل هذا الكلام سليم هذا كلام باطل هو كان في الأول متعبدا وناسكا واحبه قومه لعبادته ودينه لكنه ذهب إلى أرض الشام للعلاج فرأى الأصنام ففتن بها والعياذ بالله واعجبته فجاء ودعا قومه إلى عبادة الأصنام انتكس وارتد والعياذ بالله دعا قومه إلى عبادة الأصنام ولهذا راه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه راه يجر أمعاءه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بالطين الذي أرسلت منه الحجارة على قوم لوط الله أعلم حجارة من طين الله أعلم نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التصوير من جوال الكاميرا حيث يقول بعض الأشخاص بأنه مجرد حبس الظل وليس في ذلك أي شيء من التحريم فما حكم ذلك ليس فيه شيء من التحريم عنده أما عند السنة والأدلة التصوير بعمومه حرام وملعون المصور وهو الناس عذاب يوم القيامة فما الذي يخرج الجوال من هذا الرسول حرم التصوير مطلقا بأي وسيلة جوال كاميرا بالياد بالرسم حرمه تحريما مطلقا فمن يستثني على الرسول صلى الله عليه وسلم يستدرك على الرسول إلا أن العلماء المحققين استثنوا حالة الضرورة إذا احتاج الإنسان للتصوير للضرورة فيباح هذا من أجل الضرورة أوليه تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أما التصوير للهواية والتصوير للفن تصوير بالكاميرا أو باليد أو بأي شيء حرام. ولا يجوز الله للضرورة فقط بقدر الضرورة رخصة رخصة من أجل الضرورة فقط نعم عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام فإن نسخر منكم كما تسخرون فكيف سخر نوح عليه السلام من قومه نعم من بعد القصاص هذا قصاص جائز وجزاء سيئة هي مثلها يجوز القصاص نعم السلام عليكم سمحته الوالد يقول السائل هل ادريس عليه السلام كان قبل ادم لان بعضهم يقول ان ادم يقول هل ادريس عليه السلام قبل نوح ل... ل... ل... ادريس هذا قبل نوح ادريس و... وشيس شيس ابن ادم قالوا انهما نبيان قبل نوح لكن نوح رسول أرسل إلى أهل الأرض فهو أول رسول نوح عليه السلام أول رسول أما هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا نعم بسم الله عليكم الوالد يقول السائل أريد أن أتزوج من بنت ضضعت من زوجة أبي يقول أريد أن أتزوج من بنت رضعت من زوجة أبي من لبن أبي فهل يجوز لي ذلك؟ ان كان تزوج اختك تزوج هذا يختلك ما دام من لبن ابيك رابع منه في اختك من الرضاعه قد قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب فكما ان اختك لابيك من النسب تحرم وكذلك أختك لابيك من الرضاعه نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل اذا كنت اقرا القرآن ثم اتيت على موطن سجود وانا كنت جالسا على كرسي مثلا فهل يجوز أن أومئ برأسي لا يستجد على الأرض. ما يومي برأسه إلا اللي ما يستطيع يستجد على الأرض. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا أقيمت الصلاة وأنا أعلم بأني أفضل الموجود أفضل الموجودين فقها. فهل يجوز لي أن أتقدم أم لابد بأن يقدمونني هم؟ إذا قالوا من يصلي والتمس من يصلي وأن تأنس من نفسك الكفاءة فتقدم. نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل كنت مسافرا وعندما وصلت إلى قرية من القرى وجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب وقد سبقني الإمام بركعة وعند وعندما سلم الإمام سلمت معه فهل صلاتي صحيحة؟ الأولى أن تتصلي المغرب وحدك أو مع جماعة ولكن إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة أو في آخرها من صلاة العشاء بنية المغرب هذا جائز؟ نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل طلب مني أحد الإخوة ممن يحضر الدرس بأن أحجز له مقعد بجانبي في الصف الأول حيث إنني أحضر قبله بقرابة نصف ساعة وذلك لبعد بيته عن المسجد فهل يجوز لي حجز المكان والحال هذه؟ حجز المكان للغائب لا يجوز أما إذا كان حاضراً وخرج لحاجة وقال في مكاني أو ضع به قلمك أو شيء وهو حاضر وخرج لحاجة هذا في حكم الحاضر لا بس أما أنه ما جاء وبيتأخر وتحجز المكان وتمنع الناس الحاضرين منه لا يجوز نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل متى يكون النطق بالتكبير أثناء الانتقال من حركة إلى أخرى في الصلاة؟ هل يكون بعد الوصول إلى الموضع الثاني أم يكون التكبير في أثناء الانتقال؟ الأصل أنه أثناء الانتقال، لكن إذا ذهل أو نسي أو ها يعفى عن هذا، ولا الأصل أنه بين الركنين محل الانتقال من ركن إلى ركن يكون التكبير ما بين. فضوعه ساجدا إلى أن يصل إلى الأرض هذا محل وكذلك في القيام من قيامه إلى أن يعتمد قائما لكن لو نسي ولما أقول له جاهل ولا كبر اللعق ما دخل في الركن الثاني لا يعفى عنه للجهل أو للنسيان نعم. صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل كيف يقرأ المسلم الأذكار الوالدة عن أهله وماله وأبنائه إذا خشي عليهم من العين والحسد يورد صباحا ومساء على نفسه على أهله على ماله يورد بالادعية نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل من يقول بأن إكرام إبراهيم عليه السلام للأضياف ليس من فضائل إبراهيم بل هو من عادة البدو إذا نزل بهم أحد أن يكرمهم فما حكم هذه المقولة؟ هذا جفا والعياذ بالله سوء أدب مع خليل الله. ألا يجوز هذا الكلام هذا, لا هذا هو اللي بدوي ما يقول هذا الكلام إلا جاهل بحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كثر الآن تشقير الحواجب بين النساء بحيث تكون الحواجب بلون الجلب فبعضهن يشقرن من أعلى الحاجب وأسفله حتى يكون الحاجب خطا يسيرة. والبعض الآخر منهن يشقرن جميع الحاجب وترسم من جديد حاجبا آخر غير حاجبيها الطبيعي، فما حكم ذلك؟ كل هذا من تغيير خلق الله، وملعونة من فعلته. لعن صلى الله عليه وسلم النامصه ولا المتنمصة والمتفلجة للحسن والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله. هذا من تغيير الحواجب، ولا ولا يجوز تحق عليه اللعنة. نعم بسم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل نطلب من سماحتكم فلمة فوجهية لطلب لطلبة العلم حول الإخلاص وأهميته في الطلب لا يكون طلب العلم صحيحا إلا مع الإخلاص النية لله عز وجل يطلب العلم لوجه الله ويريد من ذلك معرفة الحق من الباطل ويريد ايضا تفقيه نفسه وتفقيه المسلمين والدعوة إلى الله بهذه النية الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه